يوم تروناها تذهب كل مرضع عم أرضعت وتبر كل ذات حمل حملها وترن سسكرة وترن سسكرة وما هو بسكرة ولكن عذاب الله شديد ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع ويتبع كل شيطان مرید قُتِبَ عَلَيْهِ أَنَّهُ مَن تَوَلَّاهُ فَأَنَّهُ يُضِلُّ فَإِنَّهُ يُضِلُّ وَيَهْدِيهِ إِلَى عَذَابٍ سَعِيرٍ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ إِن طيب من البعث فإن فإن خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مبغة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقب في الأرحام ما نشاء ونقب في الأرحام ما نشاء وإلى أجل مسمى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 لكي لا يعلم من بعد علم شيئاً وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهير ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير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 ثاني يعق فيه ليبلغ سبيل الله له في الدنيا خزيه ونذيقه يوم القيامة ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق.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 يدعو لمن ضر أقرب من نفعه لبأس المولا ولا العشير إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات الجنة تجري من تحتها الأنهار إن الله يفعل ما يريد من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فَالْيَمْدُدَ بِسَبَبٍ إلَى السَّمَاءِ ثُمَّ الْيَقْطَعُ ثُمَّ الْيَقْطَعُ فَالْيَوْضُهُ الْيُذْهِبَنَّكِ يَدُهُ مَا يَغِيرُ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ آيَاتٍ بَيْنَاتٍ ان الله لا يهدي من يريد ان الذين امنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والصابئين والنصارى والمجوس والذين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 ولهم مقامع من حديد كلما أرادوا أيخرج منها كلما أرادوا أيخرج منها من غم من أعيدوا فيها وذقوا عذاب الحريق إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات جنات تجري من تحتها الأنهاض يحلون فيها من أسائر من ذهب ونؤناء ولباسهم فيها حرير وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعله الذي جعله للناس سواء العاكف فيه والباد وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ وَإِذْ وَأَنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكَ بِشَيْءٍ وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا يأتوك رجال و على كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا ما لاف عليهم ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكنوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق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 حَنَفَاءَ اِللهِ غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخَطَّفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ ذالك ذلك ومن يعظم شعائر الله فَإِنَّهَا من تقوى القلوب لكم فيها منافع الى اجل مسمى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 والمقيم الصلاة ومن ما رزقناهم ينفقون والبلد نجا لكم من شعائر الله لكم فيها خير أذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكنوا منها وأطعموا وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا, ولا دماؤها ولكن, وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ كَذَلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُ اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ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 سبح الله ببعض لله الديمت صوامع له الديمت صوامع وبيوع وصلوات ومساجد ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولا ينصرن اللهم من ينصر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 فك أيم من قرية أهلكناها أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها فهي خاوية على عروشها وبئر معتلة وبئر معتلة وقصر اشديد افلم يسيروا في الارض فتكون لهم قلوب يعقلون بها او اذان يسمعون بها فان انغا لا تعمل ابصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور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 ثم أخذتها وإلي المصير قل يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير إنما أنا لكم مبين الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة لهم مغفرة ورزقهم كريم والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك أصحاب الجحيم. وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إلا إذا تمنا القشيطان القشيطان في أمنيته فينسخ فَيَنْسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم رض للذين في قلوبهم رضوا والقاسيات قلوبهم وإن الضالين لفي شطاق بعيد وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم وإن الله لهاد الذين آمنوا وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا إلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي مِرْيَةٍ مِنْهُ حَتَّى حَتَّى تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَهُ أَوْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَاقِبٍ الملك يومئذ لله الملك يومئذ لله يحكم بينهم فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنة نعيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولائك فاولئك لهم عذاب مهين والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا ثم قتلوا او ماتوا ليرزقنهم لا يرزقنه بالله رزقا حسنا، وإن الله له خير الرزقين. لا يدخلنهم دخلا يرضونه، وإن الله لعلم حليم. ذَلِكَ وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ بِهِ ثُمَّ بُغِيَ عَلَيْهِ لَنْصْرًا نَهْ اللهُ إِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ يُولِجُ اللَّيْلَ فِيهَا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 وَهُوَ الَّذِي أَحْيَاكُمْ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 وَإِذَا تُتَّلَعَ عليهم آيَاتُنَا بَجْنَاتٍ تَعْرِفُ فِي وَجْهِ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمُنْكَوَ يَكَادُونَ يَسْقُونَ بِالَّذِينَ يَتْلُونَ عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا قُلْ أَفَأُنَبِّئُكُمْ بِشَرِّ مِنْ ذَالِكُمْ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 إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا, لن يخلقوا ذبابه ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز الله يستغف من الملائكة رسلا ورسولا ومن الناس إن الله سميع بصير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 فأقيم الصلاة وآت الزكاة واعتصموا بالله واعتصموا بالله هو مولكم فنعم المولى ونعم النصير